نعذره هو بس فيه في وقت في الميكروفون يعني ايه هنتكلم غير الميكروفون فمعلش قربه عشان الحديث الرابع الخوف من سوء الخاتمه عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم مش هندس محمد كان شرح حاجه بسيطه فيه ولا ها ايه بقى اللي هي, هي؟, هي لغايه ثم يستر اليه الملك فينفخ فيه روح اه يعني لغايه وشقين أو سعيد شرق ما أراش النووي, ما النووي. كلمات طيب لا قال الإمام النووي قوله وهو الصادق المصدوق أي شهد الله له بأنه الصادق والمصدوق بمعنى المصدق فيه طيب وهو الصادق ده اسم إيه؟ فعل فاعل يعني هو الذي صدق فرسول صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين هو أصدق الإه الصادقين والصدق يشمل صدق اللسان وهو المقصود هنا وصدق القلب ويقصد أيضا هنا وصدق العمل فصدق اللسان أي لا يكذب وصدق القلب أي استواء الظاهر والإه والباطن فالرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا فلم يكذب أبدا وهو الصادق الأمين قبل البعثة كما أنكم تعلمون وكذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا بقلبه لهم في نصيحته لهم وفي دعوته لهم فهو أصدق الصادقين بلسانه وبقلبه وكذلك بلغ مرتبة الصدق في العمل فهو كل أعماله دلت على صدق، وهو الصادق الذي صدقاه بقلبه وبلسانه هنا المقصود بلسانه وبقلبه المصدوق أي المصدق اسم مفعول يعني الذي صدق فقد صدقه الله عز وجل وملائكته والمؤمنين فالله عز وجل بيّن صدقه وشهد بأنه صادق فصدقه وكذلك الملائكة وكذلك المؤمنون صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح قوله صلى الله عليه وسلم كلام الإمام النووي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يحتمل أن يراد أن يجمع بين ماء الرجل والمرأة فيخلق منهما الولد أو فيخلق منهم الولد كما قال تعالى خلق مما ماء دافق أي من مني الرجل مع المرأة نشى يبقى إيه يحتمل أول احتمال أن يراد أن يجمع بين ماء الرجل والإيه والمرأة نشى فيخلق الله عز وجل منهما الولد خلق من ماء كما قال تعالى خلق من ماء ايه دافق اللي هو المنية اللي هو الايه المنية ويحتمل ان المراد انه يجمع من البدن كله ان احدكم يجمع خلقه في بطن ايه في بطن ام يعني من بدن الام كله وذلك انه قيل ان النطفة في في الطور الاول تسري في جسد المرأة اربعين يوم الامام النووي بيقول ايه ده كلام من كلام الناس في زمنه يعني. كلام العلماء علماء الطب في إيه في زمنه. أن النطفة في الطور الأول تسري في جسد المرأة أربعين يوما وهي أيام توحمة. ثم بعد ذلك يجمع ويضر عليها من طربة المولود فتصير علاقة. ثم يستمر في الطور الثاني فيأخذ في الكبر حتى تصير مضغة. فسميت مضغة لماذا؟ لأنها بقدر اللقمة التي إيه تنضغ. فسميت مضغة لأنها بقدر الإيه اللقمة التي تمضب فسميت في اللغة مضغة من أجل ذلك ثم في الطور الثالث يصور الله يصور الله تلك المضغة ويشق فيها السمع والبصر والشم والشم والفم ويصور في داخل جوفها الحوايا والأمعاء قال الله تعالى وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فمعنى يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي يصور تلك المضغة ويشق فيها السمع يعني يبتدي الله الذي يخلق فيها السمع ويخلق البصرة ويخلق الشم ويخلق الايه الفم ويصور في داخل جوفها يعني يخلق في داخل جوفها بس ايه الفرق بين الخلق والتصوير يصور يعني إيه جايه من الصورة يعني مش مجرد خلقه وخلاص لا يعني ايه ويتكون ويكو هذا الخلق في أحسن صوره ده معنى ما يصور ماشي ويصور في داخل جوفها الحوايا والأمعاء قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام إيه؟ كيف يشاء ثم إذا تم الطور الثالث وهو أربعون صار للمولود أربعة أشهر نفخت فيه الروح بعد الأربعة أشهر إيه؟ تنفخ فيه إيه؟ الروح قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة فإن خلقناكم من تراب يعني خلقنا أباكم آدم من تراب ثم من نطفة يعني إيه ثم خلقنا ذريته من نطفة وهي المني وأصل كلمة النطفة في اللغة الماء القليل وجمعها إيه نطف ويقصد هنا المني الذي هو من إيه من الرجل يومي ثم من علاقة وهو الإيه؟ وهو الدم الغليظ المتجمد. فتلك النطفة تصير دما إيه غليظا؟ فيبقى النطفة معناها الإيه الماء القليل في اللغة والمقصود بها هنا الإيه المني. والعلاقة الدم الغليظ المتجمد. فالنطفة دي تصير إلى دما غليظا إيه؟ إلى دم غليظ متجمد. ثم تصير الـ إيه العلاقة إيه مضغة ثم من مضغط أي لحمة فالمضغ هي قطعة اللحم الصغير ماشي هذه المضغة منها مخلقة ومنها غير إيه مخلقة كما قال الله عز وجل فكلمة مخلقة وغير مخلقة قال ابن عباس مخلقة أي تامة وغير مخلقة أي غير تامة بنا قصة الإيه الخلف إيه؟ لا مخلقه اي تامه وغير مخلقه اي غير تامه اي ناقصه الخلق فالله عز وجل عندما تصير يصير الشيء نطفه فمنه ما يكتب الله عز وجل عليه الخلق فايه فينفخ فيه الروح وتكون مخلقه وتامه ومنها من لا يكتب على الله عز وجل عليها أنها مخلوقة فلا ينفخ فيها الروح وتكون ناقصة الخلق فاهمين ألا مش فاهمين قال مجاهد مصورة وغير مصورة يعني إيه؟ ثم من مضغط مخلقة أي مصورة يعني إيه؟ خلقت وصورت في أحسن صورة ماشي. وغير مخلقة يعني لم تصور يعني سقطت يعني حدث لها إيه سقطا في رحم الام فهمين وعن ابن مسعود في الجزء الاول الذي يعنينا ويهمنا ان الله عز وجل في القران والنبي صلى الله عليه وسلم في السنه بين الشرع يعني ان الخلق, الخلق الانساني يصير اولا نطفه ثم يكون علاقة ثم يكون ايه مضغه وهذا من إعجاز القرآن الكريم وإعجاز السنة النبوية فإن هذه الأمور لم تكتشف إلا في العصر الحديث إلا في العصر الحديث ولم يكن ابدا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعرف هذا من كان إيه؟ يعرف إيه هذا ماشي. طيب هذا هو الشق الأول من الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك هذا هو الشق الأول ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ماشي طيب ده الشق الأول الشق الثاني بأه ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا الشق الثاني في في الحديث طيب علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفيه فقال أي ربي مخلقة أو غير مخلقة فإن قال غير مخلقة قذفها في الرحم دما ولم تكن نسمة يعني لم تكن نسمة مخلقة يعني لم تخلق ماشي وإن كان إيه يا حبيب في مشكلة مش موجود عندكم قللكم ولا بعضكم النسخة الأصلية موجودة فيها طيب خلصوا الله مش عادر. مش إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه فقال أي ربي مخلقة أو غير إيه أو غير مخلقة فإن قال غير مخلقة قذفها في الرحم دما ولم تكن نسمة يعني لم تخلق لم فهمين طبعا نسمة يعني ماشي قال مخلقه قال الملك اي ربي ذكر ام انثى اشقي ام سعيد ما الرزق وما الاجل وباي ارض تموت فيقال له اذهب الى ام الكتاب فانك تجد فيها كل ذلك فيذهب فيجدها في ام الكتاب فينسخها فلا تزال معه حتى ياتي الى اخر صفته ولهذا قيل السعادة قبل الولادة أي أن الله عز وجل يعني سيدنا عبد الله ولم سعود يقول إيه أن الله عز وجل يقول الملك اذهب فعل ذلك من إيه؟ من أم الأم من أم الكتابة. ماشي ولهذا قيل السعادة قبل الإيه الولادة يعني أي الله عز وجل كتب أن هذا الإنسان سيكون سعيدا وهذا الإنسان سيكون شقيا قبل أن يولد هذا الإيه؟ هذا الإنسان ماشي طيب شكار يعني اختلف العلماء في مساله ام الكتاب مساله ايه اللي هي اذهب الى ام الكتاب يعني فكثير من العلماء قال ان يوجد شيئين يوجد ام الكتاب وام الكتاب هذا لم ايه لم يطلع عليه احد الا الله عز وجل اللوح المحفوظ يعني لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل والله عز وجل, والله عز وجل جعل صحفا مم. مع الملائكة جعل صحفا ايه مع الملائكة هذه الصحف اخبرهم الله عز وجل فيها برزق الشخص واجله وعمله وشقي ام سعيد وباشياء فيها ماشي فام الكتاب الذي عند الله عز وجل والذي لا فهذا لا يتغير ابدا هذا ايه لا يتغير ابدا اما صحف الملائكة فهذه هي التي ايه قد تتغير كما في بعض الأحاديث أن الدعاء يرد القدر يقصد ماذا؟ يقصد ما في صحف الملائك أما هذه الرواية التي عن عبد الله المسعود فنحتاج إلى تحقيقها حتى نتأكد أصحيحة أم, أم ضعيفة ماشي؟ فلهذا قيل يعني جمهور أهل السنة على الذي قلته لكم الآن أن يوجد اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب الذي لا يتغير ويوجد صحو في الملائكة التي قد تتغير، نعم؟ فالملك نفسه لا يعلم كل الغيب، ولكنه يعلم أشياء أطلع الله عز وجل له منها كتب رصده وأجليه وش وش عمله وشقي أم سعيد وهذا هذا الشيء الذي في صحف الملائكة قد يتغير، قد ايه؟ قد يتغير؟, أنا اللي في ممكن يتغير لا اللي في لوح المفروض ممكن يتغير برضو. لا اللي في لوح المفروض هو علم الله عز وجل هذا لا يتغير. فالله. بس لما رقم محفوظ مين اللي قال كده ده راي امام النووي راي ولكن معظم اهل السنه والجماعه على ان ايه قلنا اللي في مسائل في العقيده دقيقة قد يختلف فيها العلماء زي مساله تاريخ الصلاه ماشي وزي مسألة دية وزي مساله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في الدول في إسرائيل المراجع يعني هل ربها أو لا؟ هذا يختلف فيها آل السنة والجماعة، وكذلك ميزان الناس هل يزنوا بأعمالهم أو يزنوا بأبدانهم أو يزنوا؟ فهذه من المسائل التي فيها خلاف بين آل السنة والجماعة، ولكن معظم آل السنة والجماعة على أن اللح المحفوظ لا يتغير. ماشي؟ طيب، ولهذا قيل السعادة قبل الإيال والولادة. قوله صلى الله عليه وسلم. فيسبق عليه الكتاب اي الذي سبق في العلم يعني فيسبق عليه الكتاب يعني يسبق عليه الذي سبق في علم الله عز وجل أو الذي سبق في اللوح المحفوظ يعني إيه الذي سبق في يعني كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أو الذي في بطن الام اي في, إيه في, في صحف الملك اللي هو في بطن الأم الذي ذكر في هذا, في هذا الحديث وقد تقدم يعني قبل ذلك الحديث الثاني أن المقادير أربعة طيب قبل أن ننطلق إلى الجزء الثالث من الـ من الحديث، سنتكلم عن مسألة القدر. نشل قد تكلمنا عنها في العقيدة، ولكن لم إيه ليس كلكم حضر فنتكلم عن مسألة القدر هو أن تؤمن بأن الله عز وجل كل شيء علمه قبل أن يخلقه كل ما سيكون كائنا، فإن الله عز وجل علمه وكتبه في اللوح محفوظ. قرأ صل الله عليه وسلم أول ما أول ما خلق الله القلم. ايه فقال الله عز وجل له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة وان الله عز وجل ما يريده يكون فالله عز وجل يريد وما يريده ايه يكون وت... فعليك ان تؤمن بهذا لو امنت بهذا تكون مؤمنا بالقضاء والايه والقدر والايمان بالقضاء والقدر له منافع كثيرة في ايمان العبد وفي استقامته فمنها أنه يكون صابرا في شاكرا في السرائ لا يفرح فرح بطر ولا أشر ولا يتأسى على ما فاته من أمور الدنيا كما قالت على ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها رجل قدر كل ذلك في كتاب من قبل إن ذلك على الله يسير طب ليه رب تقول لنا هذا لألا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور فلا تأسوا على ما فاتكم من أمور الدنيا التي تفوتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر وأشر ولذلك قال بعدها إن الله لا يحب كل مختال فخور وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء مكتوب يجعل الإنسان شجاعا وليس جبانا متوكلا على الله عز وجل وحده لا يتوكل على غيره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فإيمانك بأن كل شيء مكتوب وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك هذا الإيمان يجعلك تتوكل على الله وحده وتطيعه ولا تعصيه وتأخذ بكل الأسباب التي ترضي الله عز وجل وكذلك إيمانك بأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لما يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذا الإيمان يجعلك تكون جبانا لا تخشى أحدا غير الله تكون شجاعا ليس جبانا لا تخشى أحدا غير الله عز وجل لا تخاف في الله لوم تلائم وهكذا فإن الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بأن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وهكذا هذا الإيمان له فائدة كبيرة في ايمانك وفي احوالك وفي طاعتك لله عز وجل وفي سيرك لله عز وجل ولكن الشيطان اتى لبعض المبتدعه وبعض الذين في قلوبهم مرض فيحاول من خلال الإيمان من خلال مسألة القدر أن يضلهم فيقول لهم الله عز وجل هو الذي قدر كل الأشياء قبل أن تولدوا فبذلك الله عز وجل الله ظلمكم لأنه, يجبركم لأنه يحاسبكم على شيء جبركم عليه وهذا من تضليل الشيطان للناس فالحق أن الله عز وجل عدل لا يظلم وأن الله عز وجل لم يجبر أحد على شيء بل الله عز وجل خلق الخلق وجعل لهم إرادة وهذه الإرادة الخلق يحسونها ويستشعرونها ويدركونها في حياتهم فنحن إذا أردنا أن نأكل أكلنا وإذا أردنا أن نشرب شربنا وإذا أردنا أن نفعل أي شيء من الأمور التي في الدنيا التي في مقدراتنا فعلنا وكذلك إذا أردنا أن نفعل الطاعة طاعة فعلنا وإذا أردنا أن نفعل المعصية عصينا فكل هذا من إرادتنا من إراد من إرادتنا فلذلك الله عز وجل يحاسبنا على هذه الإرادة وهذه الأفعال كما قال إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا يعني جزاء لما فعلوه في الدنيا من تركهم لطاعة الله عز وجل ومن معصيتهم لله عز وجل ومن كفرهم بالله عز وجل ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وكأس اندهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب أي جزاء لما فعلوه في الدنيا من طاعتهم لله عز وجل ومن صبرهم ومن صبرهم ومن شكرهم لله عز وجل في الدنيا فالله عز وجل جزاهم بهذه الأفعال الجنة وكذلك جزاء بما أسلفتم في الأيام الأخالية وآيات كثيرة تدل على أن الله عز وجل يحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم التي فعلوها في الدنيا من خلال إرادتهم أما الأعمال التي هي عكس إراداتهم وكانت غصبا عنهم أو ليست على وفق إراداتهم فلم يعذبهم الله عز وجل عليها ولم يحاسبهم الله عز وجل عليها فالله عز وجل عفا عن الخطأ والنسيان والإكراه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عفا عن الأشياء التي يعجز الناس عليها فلا يعاقب الناس على ما يعجزون عنه ولا يستطيعون أن يفعلوه، فالله عز وجل عدل لا يظلم، فكما أن الله عز وجل جعل, جعل الأكل والشرب سبب في حياة الإنسان، فكذلك جعل الطاعة وترك المعصية سبب في دخول الجنة والبعد عن النار. فلا يعقل أن لا يأكل إنسان ولا يشرب ويقول الله عز وجل هو الذي كتب لي الحياة فإن شاء أحياني وإن شاء آمتني فكذلك لا يعقل أن يترك عبادة الله وأن يترك طاعة الله وأن يعيش في معصية الله ويقول لو أن الله عز وجل أراد لي الخير لا أهي أدخلني الجنة فهذا يكون على وفق إرادتك ولكن ينبغي أن نعلم أن إرادتك ليست غصبا على الله عز وجل فالله هو الذي خلقك والذي يعلم أنك ستكون كذا أو ستكون كذا وكتب عليك ما علمه أنك ستكون من غير أن يغصبك عليه أو يجبرك عليه بل جعل لك إرادة بها تحاسب وتعاقب أو يعني إيه تجازى جزاء الخير في إشكال تمام ننتقل الى الايه الشق الثالث من الحديث وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها ماشي؟ طيب أو اولا يعني ايه قبل ان نشرح هذه القطعه او هذه العباره ينبغي ان نعلم ان من قواعد اهل السنت والجماعه والتي دلت عليها احاديث كثيره ان الله عز وجل ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فمن عاش على الطاعه مات على الطاعه ومن مات على الطاعه بعث على الطاعه ومن عاش على المعصيه مات على المعصيه ومن مات على المعصيه بعث على المعصيه وهذا لا يناقض ما في الحديث وسأبينه. فيوجد آيات كثيرة وأحاديث كثيرة بينت هذه القاعدة التي أقولها لكم. ومنها قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع من أجر من أحسن عمل. فالذي عاش على الإيمان بالله وفعل الصالحات فالله عز وجل لا يضيع أجر من إيه من أحسن عمل. ومنها آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في السنة تبين لنا هذه القاعدة أن من عاش على الطاعة مات على الطاعة ومن مات على الطاعة بعث على الطاعة والعكس ماشي. من عاش على الطاعة يقصد به يقصد به أن من عاش على الطاعة باطنا وباهرا فمن عاش على الطاعه باطنا فاحب الله عز وجل وخاف منه ورجاه توكل عليه وصبر على المصائب وصبر على طاعة الله عز وجل وعلى ترك معصيته وعلى وشكر نعم الله عز وجل عليه وكذلك فعل كان ظاهره هو فعل الطاعات في الدنيا فاستقام ظاهره مع باطنه فهذا الله عز وجل وعده بان تكون خاتمته حسنه ماشي وتذلك الاصل في من عاش على معصية الله عز وجل من عاش على معصيه الله عز وجل فكانت حياته في المعاصي وكذلك كان باطنه سيئا قبيحا مملوء بالشرك او مملوء بالكبر والعجب والرياء والافات القلبيه فهذا يموت على الايه المعصيه هذا هو الاصل وهو الغالب الغالب ولكن الله عز وجل في بعض الناس يميتهم يكون يكون حياته على الطاعة يكون حياته إيه؟ على الطاعه في الظاهر في الظاهر ماشي ثم يموت على المعصية فالله عز وجل يميته على المعصية ليبين أمره وحقيقته فهو كان في الظاهر وليكن ملتحن مصل في المسجد ولكن كان باطنه خبيثا يفعل المعاصي في السر ويبطن المعاصي أو يبطن الكفر والعياذ بالله فهذا الرجل يموت موته ايه سيئه ويختم له بسوء لانه في الاصل لم يكن طائعا ولكنه كان اما منافقا او معجبا او متكبرا ماشي فكان حياته في الاصل ليست لم تكن في طاعه الله عز وجل ماشي وك وكذلك الله عز وجل في العصاة قد يميت أهل المعاصي والفجور قد يميت أحدهم على الطاعة لأن هذا الرجل قلبه قلب فيه طيب وفيه حسن ولكنه كان منغمس في المعاصي فلما أراد الله عز وجل له الفلاحة لطيب قلبه ولطيب ولطيبه ولما في قلبه من, من الخير جعله يتوب ويطيع الله عز وجل فمن هؤلاء من استمر في الطاعة فترة كعمر بن الخطاب مثلا فعمر بن الخطاب كان كافرا يكره الإسلام كره العمى حتى قال المسلمين لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر ثم الله عز وجل اجتباه وهداه إلى الإسلام فأسلم وطال عمره في الاسلام حتى كان من المبشرين بالجنه فمن الكفار الذين كانوا في الكفر من اسلم وتابوا ثم طال عمرهم في الاسلام وماتوا على الاسلام وبعد الاعمال الخير الخيريه التي يراها الناس فيهم ومن المسلمين او من الكفار الذين كانوا كفارا أو كانوا من أهل المعاصي والفجور، من أسلم أو التزم، يعني خلينا الأول إحنا ضربنا مثال كفار، طب مثال أهل العصا برضو من من أهل المعاصي، من التزم واهتدى، ثم أخذ في الالتزام فترة طويلة من العمر، ظهر الناس فيها حسن ظاهره وحسن فأئف مات على الإئعام الخير، وكذلك من الكفاري. من أسلاما ولكن الله عز وجل بعد إسلامه أماته والله عز وجل بعلمه يعلم أنه لو طال عمره لإيه؟ لثبت على الطاعة وعلى الإسلام وعلى فعل الخيرات ولكن قدر الله عز وجل ومشيئته له أنه أماته, على الإيه؟ أنه أماته بعد إسلامه مباشرة ماشي. مثل اليهودي الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل الكافر الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أسلمت وأريد إيه أن أقاتل فقاتل في المعركه وإيه وقتل واستشهد في سبيل الله عز وجل فهذا الصحابي عمل عملا قليلا ولكنه إيه مات على الإسلام وعلى الشهادة كان. ومثل الرجل الذي قتل مئة نفس فقال دلني عليه هل من توبة فقال إيه ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم فمات في الطريق ولم يعبد الله يعني لم يصلي هو عبد الله بأن ذهب إلى القاية الإيه الصالح ولكنه لم ايه لم يصلي ولم يعني لم يطيع الطاعه التي نعرفها فمات على الخير وعلى الإسلام ماشي وكذلك يوجد اناس عصاه يكتب الله عز وجل لهم الهدايه والله عز وجل يعلم أنهم لو لو عمروا أو عاشوا كثيرا لثبتوا على هذا لكن الله عز وجل يميتهم بعد التوبة يتوب ثم يموت ماشي اتفق فهمتم ما قلته؟ نقرأ هذا الحديث ونفهم الحديث. قال إيه؟ فاله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل إيه؟ أهل الجنة. لا يعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله في روايه صحيحه في صحيح البخاري ومسلم فسر معنى هذه الروايه فقال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ماشي حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار ما قالش إيه فيما يبدو للناس قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنه فيدخلها والاحاديث يفسر بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا فيمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مرة وقال هذا في مرة، فسمع الصحابي هذا وسняع الصحابة هذا، ويكون هذا الحديث مفسر إيه لبعضه، ويمكن أن يكون قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابي وعبر كل صحابي بما يفهمه، فأيه ففهم هذا بين فهم بين الحديث وفهم هذا بين حديث. فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس ماشي؟ يعني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني هو في ظاطنه خبيث وفي ظاهره أنه يعمل بعمل أهل الإيه؟ الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إيه؟ فيدخلها فاهمين ولا لا ماشي؟ طيب نقرأ بقى الـ الـ。كلام الـ الإمام الـ قال, قال إيه قوله صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع هو تنثيل وتقريب والمراد قطعة من الزمان من آخر عمره وليس المراد حقيقة الذراع وتحديده من الزمان فإن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله, رسول الله، ثم مات دخل الجنة والمسلم إذا تكلم في آخر عمره بكلمة الكفر دخل النار ما فيه ماشي طيب يقول إيه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع هذا التعبير تعبير عربي يعرف به العرب الذين يعرفون اللغة العربية أن المقصود حتى ما يكون بينه وبينها إلا القليل فهذا أسلوب فهذا أسلوب لغوي فبيقول معنا يعني لما يقول لك إيه ليه عشان الذراع يعني حاجة بسيطة فبيقول لك إيه بينك وبين الشيء شيء بعيد يقول لك نيل مثلا يقول لك شيء بعيد ماشي لكن الذراع يقول لك إيه بينك وبين الشيء شيء قريد يقول لك إيه ذراع ماشي فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بلسانهم فيقول لهم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني إيه وقت قليل وقت إيه قال ولذلك علمونه إيه لأن إيه لأنه يخاطب أناس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد العرب يعني العرب الأصليين بكثير فإيه الناس تفهم أن الذراع والذراع فيقول إيه هو تمثيل وتقريب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لهم يعني بلاغة نوع من بلاغة أقوى يعني بدلاً ما يقول حتى ما يكون بينهم وبينها إلا قليل يقول وبين إلا ذراع فهذا في الع... عند العرب بلاغة أخطر من لو قال قليل نفهول معنا؟ فيقول أن النووي هو تمثير وتقريب والمراد قطعت من الزمان من آخر عمره يعني ايه؟ يعني أرب عمره قرب فليس المراد حقيقة الذراع اللي هو ده ماشي؟ طيب فإن وتحديده من الزمان يعني الذي دلنا على ذلك اللي هو مش المقصود ايه؟ مش المقصود ايه؟ الذراع اللي هو ده اللي هو ز... بيتكلم على الزمان بيتكلم ايه؟ على الزمن فا المراد القليل المراد إيه القليل فإن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات دخل الجنة يعني لو أن كافرا كان كافرا ثم قبل أن يموت إيه أسلم واهتدى إلى الإسلام ثم ثم مات ماشي الله عز وجل علم انه لو عاش لايه لمات على الاسلام وثبت عليه فالله قدر الله عز وجل فيه قدر الله عز وجل في ان يميته بعد الاسلام لان في لانه فيه طيبه في قلبه مش طيبة لها بالمعنى العام بمعنى الطيبون والطيبات يعني فيه طيب يعني معنى طيب يعني قلب طيب ماشي. طيب وكذلك المسلم اذا تكلم في اخر عمره بكلمه الكفر دخل الايه النور. يعني مسلم هذا المسلم فيه من الآفات والقلوب والأشياء الباطنة أو الظاهرة زي ما يكون ثم تكلم بكلمة الكفر قبل أن يموت يدخل إيه؟ النور ماشي؟ طيب وفي الحديث كلام الإمام النووي دليل على عدم القطع بدخول الجنة والنار وإن عمل سائر أنواع البر أو عمل سائر أنواع الفسق يبقى أول يبقى أول باقى هيسقط بقى فوائد من فوائد القطعة الإيه الأخيرة دي. قال إيه اللي الواحد ما يقطعش على أحد بدخول الجنة أو النار حتى لو عامل سائر أنواع الإيه البر أو عامل سائر أنواع الإيه الفص. في عقيدة والسلطة الجماعة أننا لا إيه لا نقول على أحد بأنه في الجنة أو في النار إلا من أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عنهم أنهم في الجنة أو في الإيه في النار. ففي الجنة كأي ك العشرة مبشرين بالجنة وفي النار كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم من الذي أخبر القرآن وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم في النار فلا ينبغي أبداً أن نقطع لأحد بجنة ولا نار خاصة لو كان أي في حياته نشى فسعادة كذا أي يكون واحد من أهل الفجور يجي أي أخ من أهل الإيه اللي هو ظاهرو يعني الالتزام يقول إيه أنت حمن أنت مش أنت مش دخل الجنة أبداً وكتر ما غلب معاه في الدعوة فإيه يدعي بقى منه أنت مجدخل من جنة أبا تعرفون الحديث الذي في صحيح مسلم الذي المسلم قال فيه الرجل الذي كان يدعو أخاه وهذا الأخ لا يستجيب فقال له والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك أي هذا المدعو تأثر بعد ذلك وتذكر فأطاع والتزم وعاش حياته في طاعة الله عز وجل بعد أن غفر الله عز وجل له يعني تاب الله جل فتاب فتاب عليهم ليتوب يعني الله عز كتب علي أنه سيتوب فتاب ماشي رزقه الله عز وجل التوبة والآخر كان في قلبه إعجاب وغرور في إعجاب بنفسه احتقار للآخرين فإيه فقال رجل من ذا الذي فهذا علي فهذا الرجل أحبط عمله وانتكس ماشي فينبغي على كل من يريد الآخرة أن لا يحتقر أحد ولا يقول هذا في الجنة أو في النار أو يقول هذا لا يغفر الله له بل الله أعلم ولكن أنت مأمور بالأخذ بالأسباب أنت مأمور بايه بالأخذ بالأسباب ومأمور بأن تفعل ما تستطيعه لدخول الجنة لأن الله عز وجل جعل الجنة سبب الطاعة سب جعل الطاعة سبب لدخول الجنة وجعل المعصية سبب لدخول النار فأنت تفعل بالأسباب التي أمرك الله بأن تفعل بها ماشي اللغة العربية صعبة ولا فاهمين تحبوا تكلم عادي ولا بواحدكم أنت شايفين ماشي، طيب. وعلي يبقى أول فائدة. هذه أول إيه؟ فائدة. ثاني فائدة، ثاني فائدة. وعلي أن الشخص لا يتكل على عمله ولا يعجب به، لأنه لا يدري ما الخاطمة. ماشي. فهذه ثاني إيه؟ ثاني فائدة. أن الإنسان مهما عمل من الصالحات. ومهما التزم فلا يعجب بعمله ابدا لأن العجب مناقض لأصل العبادة فالله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فالله عز وجل أمر قال وما أمروا يعني ما أمروا إلا بشيء هو أن يعبدوا الله وفي عبادتهم لله حتى تقبل هذه العبادة يجب أن يكون فيهم صفتين أول صفة الإخلاص وثاني صفة له الدين أي له الانقياد والذل فالعجب مناقض للانقياد والذل فإذا أعجب الإنسان فهو لم يؤدي العبادة في الأصل أو فعل المناقض لهذه العبادة لأن أصل العبادة هي الذل والانقياد لله عز وجل فإذا أعجبت بعملك وضمنت أنك يعني إيه فأنت في هذا ناقض عبادتك فأنت وأنت تعبد الله عز وجل وأنت تطيعه أنت تفعل ذلك لأنك عبد ذليل منقاد لله عز وجل وتتقرب إلى سيدك وإلى مولاك بكل أفعال الطاعة وترجو منه القبول فإذا انتقد. ذلك في عبادتك لله عز وجل بل وانت تعبد الله عز وجل ظننت بانك كذا وكذا واعجبت بنفسك وشعرت بان ليس احد مثلك فانت بذلك فعلت عكس مقتضى الطاعه والانقياد والذل والعباده فهمين ولا مش فبالتالي العجب من اخطر الاشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لك ذلك أنك حتى لا تعجب بنفسك ماشي. فالإنسان الذي ظاهره الطاعة وهو في الباطن معجب بنفسه أو مراء أو منافق أو محتقر للناس فهذا في الحقيقة باطنه سيء فلا يغره أبدا عمل الظاهر ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل ماشي خد ده معناه إنه لو استمر على كده تبقى سوء الخطمة آه يخشى عليه سوء الخطم. ما يستمر على الخطمة طيب ماشي الكلام ثالث فائدة ذكرها الإمام النووي على أن الشخص لا يتكل على عمله ولا يجعب به لأنه لا يدري ما إيه ما الخاتمة ثالث فائدة وينبغي لكل أحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ويستعيذ بالله تعالى من سوء الخاتمة وشر العقل فهذه ثالث فائدة في الحديث الأن لا يطمئن الانسان ابدا ولا يامن من مكر الله عز وجل فلا يامن, مأنا فلا يأمن امنا فلا يظن فيه انه سيدخل الجنه فيطرق العمل ولكنه ينبغي له ان يضل حياته في خوف ورجاء يضل حياته في توكر على الله عز وجل وافتقار له وأن يدعو الله عز وجل دائما أن, إيه؟ أن يرزقه حسن الخاتمة وأن يعافيه من سوء الخاتمة ماشي؟ ومن فوائد الحديث أيضا أن الأعمال بالخواتيم فالله عز وجل جعل الأعمال بالخواتيم فلو صلى الإنسان صلاة خاشعه حاضره ثم في آخرها رأى أو أعجب بنفسه أو ترك الصلاة قبل أن يسلم فلا تصلح هذه الصلاة صح؟ وكذلك الله عز وجل حياة الإنسان جعل الله عز وجل علامة طاعة الإنسان وعلامة أنه طيب حسن خاتمته وجعل علامة خبثه وعلامة أنه خبيث سوء خاتمته فالأعمال بالخاتم فانبغي علينا أن ندعو الله عز وجل دائما أن تحسن خاتمته. ماشي ومن الفوائد أيضا أنه لا ينبغي لإنسان أن يقطع الرجاء فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمر فمهما كان من أهل المعاصي ينبغي أن يتذكر قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصوا فأنت لا تقنط من رحمة الله عز وجل ولكن ينبغي عليك أن تنيب إلى الله عز وجل وأن تسير في طاعة الله عز وجل ماشي طيب نكمل كلام الإمام النووي قال ايه؟ علشوان... الشيخ مهندس محمد بيخلص معاكم الاربعين امتى؟ ولا عادي؟ فيه. انت بتخلصوا امتى كل الدرس الل... الاربعين والدعوة؟ تسعة, تسعة ونص تسعة تسعة, تسعة ونص تسعة تسعة تسعة. في حد مش فاهم او الموضوع شق عليه او كده؟ عادي اتكلم يعني؟ طيب بيقول ايه؟ حد عايزنا نتكلم بيقول عمية بصراحة ما حدش يتكسف في حد قال نتكلم كلام عاميه طيب ماشي والباقي في حد عايزنا نتكلم اللغه العربيه ولا مش فارقه طيب بيش. طيب أنا في الدعوة إن شاء الله هنتكلم بالعاميه باذن الله نتكلم صح اسهل يعني طيب نتكلم بالعاميه عشان يبقى راضينا الطرفين معلش سامحونا بقى لعملية. طيب نقول ايه احنا فين دلوقتي <تصفيق> اه فايين بقى لو لو جبأ واحد تلقبط واعترض عليه قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة بس الكلام وبعدين الكلام فالجواب من وجهين أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شرط القبول وحسن الخاتمة ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير وأن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة ويدل عليه الحديث الآخر إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي فيما يظهر لهم من صلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها والله أعلم يعني في واحد ممكن يظن أن في آيات القرآن في الآيات والأحاديث تعرضت فيقول احنا عندنا دلوقتي ايات بتقول اللي هيمنوا ويعملوا صالحا ويظلوا في الاعمال الصالحة ربنا عز وجل وعدهم ان هو لا يوضيعوا ايه اشدر من احسنوا عنا ماشي وعندنا هذا الحديث ان واحد هو بقى يفهم ما فهمش الفهم اللي انا قلتلكم اللي هو ايه في يبدو للناس هو فهم ايه لو هيبقى في الامان والعمل الصالح وكويس ومعه ربنا وبعد كده ايه يموت على الايه يموت على الكفر او على المعصر طب ازاي هو يظن اللي فيه تعارض همه ماشي؟ فالإمام النووي يجيبه بأحد وجهين أول وجه ان انا قلته لكم اللي مقصد الحديث اللي احنا بنشرحه النهاردة ان الرجل اللي يعملوا بعمل اهل الجنة فيما ايه؟ فيما يبدون الناس يعني هو في الظاهر كويس قدام الناس وفي الحقيقة هو ايه؟ هو خبيث إما لرياء ونفاق وإما لعجب وإما لإيه لس... لت... لح... لإيه؟ لتحطير للناس واحتقار لهم او كذا او كذا ماشي فالله عز وجل هو في الحقيقه مش مش مش صالح هو في الحياه صالح فمات م... ايه ميته سيئه او سوء خاتمة ليه هو في الحياه من الصالح هو في الحياه من ربنا يعلم انهم مش صالح ففي الحقيقة مش صالح فمات على ايه على المعصيه لان هذه هي حقيقتهم لان هذه هي ايه فهذا أول جمع بين الحديث والآية والآيات اللي بتقول كده والحديث مفهوم معنا؟ طب تني جمع قال إيه؟ عشان يجمع ما بيننا قال أن يكون ذلك معلقا على شرط القبول وحسن الخاتم يعني إيه؟ يعني يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل بشرط اللي ربنا يقبل هذا الإيمان والعمل الصالح وبشرط أن تحسن إيه؟ الخاتم وربنا عز وجل برضو مش هيقبل هذا الإيمان والعمل الصالح يعني ربنا هيقبل هذا الإيمان والعمل الصالح لو جاء من قلب طيب ومن إيه من طقي إن, إن الله إيه؟ يتقبل من المتقين إنما يتقبل الله من, الإيه؟ من طيب أما لو هذا الرجل فيه خبث في باطنه فلن يقبل الله منه وبذلك ستسوء ستسوق خاتمة فبالتالي هيقع في الإيم <تصفيق> والجمع الثاني اللي هو قالوا اللي أنا قلت لكم هو هذا الأولى هو هذا الأولى اللي هو إيه اعتملوا أن من آمن وأخرص العمل لا يختم له دائما إلا بخير وأن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء وإيه؟ والسمعة ويدل عليه الحديث الآخر عشان نحن لازم أن إيه تفسر بعضها إيه بعضا إن أحدكم ليعملوا بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي في ما يظهر لهم من صلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها الله أعلم يعني إيه الله عز وجل يعلم أن هذه الإه هذا هذا هذه السريرة خبيسة فبذلك هو مات ميتة إيه سيئة لأجل هذه السريرة خبيسة ثم يقول النووي والله أعلم مفهوم المعنى ولا في إشكال تمام وفي الحديث يقول وفي الحديث دليل على استحباب الحلف لتاكيد الامر في النفوس في الحديث ايه استحباب الحلف فوالله الذي لا اله ايه غير وهذه بلاغه من بلاغه اللغة اللغه العربيه انك اذا اردت ان تؤكد شيئا في النفوس تؤكد له بمؤكدات فمن هذه المؤكدات ان تقول ان مثلا او انما او كذا أو كذا ومن هذه المؤكدات أن تقسم خاصتا إذا كنت تتك... في القسم يعني إذا كنت تتكلم مع أناس يصدقون بك ويؤمنون بك فلما تؤكد لهم بالقسم يكون هذا الأمر بالنسبة إليهم قويا. فهم معنا؟ فقال على استحباب الحلف لتأكيد الأمر في النفوس وقد أقسم الله تعالى فهو رب السماوات والأرض إنه لحق وقال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم والله تعالى أعمل ماشي وفي حكم من حكم الصحابي أنه بدأ الحديث بقوله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق فقال الصادق والمصدوق في هذا الحديث خاصة هذا الحديث يتكلم عن الغيب عن فينبغي لنا أن إيه؟ أن نسلم بها ونصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال عبد الله بن مسعود في بداية الحديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدر ماشي طيب في سؤال يا شيخ عندي شبه في بعض الأحيان أقول إذا كنت أنا في الأصل طائعا فإن هذا يكون سببا لموتي على الطاعة فلا مانع من فعل المعصية أحيانا ثم أفهم ومن أجل هذا القول قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني طريق الله عز وجل طريق ربنا عز وجل كل مرة شوية أغلط فانسى طريق ربنا عز وجل هو عايز حاجة عايز واحد يا رب أنا على قدر جهدي على قدر استطاعتي أنا أحاول أطيع قراء أعصاب ولكن أحيانا تغرني نفسي وأضعف احيانا افعل المعصيه احيانا كده انا مش عايز كده بس انا عايز ابقى ماشي في الطريق بس ساعات بقى ساعات بعمل معاصي ساعات كده اذا فعلت فعلت المعصيه اروح فاي على طول واتوب وحاول امشي في طريق ربنا عز وجل لقد الله الشيطان ضحك عليا حصل اللي واحد من اصدقائي السوق ضحك عليا واحد كذا واحد كذا فقعت فوع... في المعاصي اروح راجع واتوب وامشي في طريق ربنا عز وجل هو ده طريق ربنا عز وجل ماشي فلا ينبغي لك أبدا أن يضحك الشيطان عليك ويقول لك يا عم يعمل معاصب ومش مشكلة ولما ي... وانت معظم حياتك طاعة أو يقول لك لما تكبر تبقى التوف ماشي؟ انت فكر انت فيك ملك وفيك شيطان الملك دايما بيحضك على خير والشيطان بيحضك على الشر فقبل ما يجاوبلك على الشبه دي ده ملك ولا شيطان اللي يقولك كده ده شيطان فتعرف اللي طب الشيطان عايز منك إيه؟ تدخل مع النار مش عادة اقتر من كده ماشي ان الشيطان لكم عدو فاتخدوه عدوا انما يدعو حزبهم ليكونوا من اصحاب السير فتتخدونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بيصل الظالمين بدلا هفهم المعنى فا فاول حتى لو انت مش فاهم تلوب على الشبه داشطا فتنا مشطان يبقى ممشيش معاه عشان هو مش عايز فيه الا لازاي بالضبط دلوقتي ايه اليهود بيقولوا لك كذا دلعي اليهود أكيد عايزين مني ايه الضر مش محتاجة تفكير ولا محتاجة واحد يبقى ايه يعني من النخبة ولا من القصة ولا لا بتاع عايزه مني كذا عايزه إيه؟ يعني عايزاني من في ما أكيد مش أفضل في المتخلفين عشان ما حاجة. ماشي فا فدي اول نقطة طب نيجي نتكلم في الشبهة برضو يجي الشيطان يقول لك يعني مش مشكلة اولا لازم لازم تعرف اللي الامر ليس بيدك ممكن انت تكون في معظم اوقاتك في الطاعة وتيجي تقول ايه استثل المعصاة وعمل المعصاة دي وعن المعصاة دي وانا ايه انا الموضوع في ايدي ما عايزة بقى عايز أبقى ملتزم او ملتزم لا او هتفتكر كده اول ما تظن اللي الامر بيدك دي مشكلة كبيرة في الدين ليه انت كده ويعط مسألة التوقع على الله عز وجل. دخلت في نقطة من نقاط الإعجاب دخلت في بعض الحاجات اللي هي من الخطورات في الدين فمن أكبر المخاطر في الدين اللي انت تفتكر المر... الموضوع بإيدك موضوع بإيدك ديب أنت قلبك ضايع ليه؟ الموضوع بإيد ربنا فاهم اللي ربنا على كل شيء من قديره أن كل حاجة بإيد ربنا فأول ما تظن اللي موضوع بإيدك يعني مش مشكلة عمادي شهدت معاصر إن شاء الله لما حب أتوب توب لا ده غرض كبير ليه؟ عشان وفعلاً في ناس كثيرة بدأوا كده ومعيفوش رجعوا وكثير من أهل المعاصي عايزين يبقوا كويسين ومش عارفين ليه مش عارفين عشان الموضوع مش بأيديهم ليه؟ دي أول نقطة النقطة التانية اللي المعاصي بتحط في قلبك نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء فالقلب بيظلم فبيبقى اللي هو يطيع صعب أصعب عليه اديك مثال واحد اول مره يشرب سجاير قبل ما يشرب السجاير يقدر يسيبها يقدر ما يشربهاش ولا ما ما يشربهاش طب يشربها اصعب عايز يرجع من عايز يسيب السجاير دي مش عارف بيتصعب شويه طب قعد يفضل يشرب سجاير شهر اصعب طب سنه أصعب. طب عشر سنين أصعب طب خمسين سنة أصعب ولكن ممكن يجيله إيمان ويجيله قوة في الإيمان ويبقى كذا وكذا ويرجع بس لو كان قوة الإيمان بجدته بدري كان زمنه سبهة بسهولة جدا صح ولا لأ؟ فالموضوع أولا مش بيديك الحاجة التانية اللي المعاصي بتنكت في القلوب سواد هذا السواد بيصعب عليك الرجوع للطاعة ماشي؟ الأمر الثالث اللي المعاصي مش مش مجرد سواد بس لا ده بتخلي بينك وبين ربنا وحشى بتخلي بينك وبين الصالحين وحشى في سبعين مشكلة بتعملها فيك المعاصي السبعين مشكلة دي عقوبة من عقوبات الله عز وجل اللي بيعمل المعاصي السبعين المشكلة ديت بتأثر فيك فمتأثر فيك وبتجع عليك ممكن ما تتعارش ترجع للطعب الشر ذكرها الإمام نبقيل في كتابه الدقوة والدواء ماشي فكل ده يخلينا لا ما ينفعش ان احنا نقول ايه نعمل معاصي كده ولكن ايه انا احاول امشي في الطاعات بقدر الامكان قد اضعف وانا بقول لكم خلي بالكوا الضعف ده مش نفاق يعني بعض الاخ بعد الاخوه ما بيعمل معاصي لكن نفسه منافق يجيله احباط يسيب الالتزام يا عم بتعمل ايه بس؟ في فرق بين الضعف والفرق بين الاحب... النفاق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كثير منهم يضعفون والصحابة مشتاقون للسلام من معاصي قال لو لم تذنب لا الله بقوم آخرين لا إيه يعصون الله ليه عشان ما أنتوا لما تذنب خلاص لكن هو من حكمت ربنا عز وجل اللي أنت تقع بس تذل تذل لله عز وجل إن العبد يذنب الذنب ثم يقول رب إني أذنب ذنبا فاغفر في ثم يذنب ذنبا فيقول ذنبا فيقول الله عز وجل عليم عبدي له رب يغفر الذنب غفرت ثم يذنب العبد ذنبا فيقول رب اني اذنبت ذنبا يقول الله عز وجل عليم عبدي له رب يغفر الذنب غفرت للعبد ده حديث صحيح مش معناها يعني إيه لا معناها لو ويقول يا رب اغفر لي وفعلا فربنا عز وجل يغفر له وبعدين يقع في الذنب يقع عن ضعف ثم يفيق فيقول إيه إني أذنب تدمم فق فيتوب الله عز وجل عليه وهكذا فاهمين؟ فايه فاحنا طريق ربنا طريق واحد اللي أنت تحاول تبقى كويس بقدر الإمكان هطوع وقاعد تفكر إنت مش طوع بس الوقعات مختلفة ممكن واحد عالي الإيمان فوقعاته خفيفة واحد تاني ضعيف الإيمان فوعاته أكبر استهيح صلّق وقعات في الطريق وقاعد تفكر إنت مش هصلق وقاعد تفكر لل حتى المشقة ما صلّمك بس ممكن وقعاتهم أخف من واعاتك كتير ماشي؟ يعني ايه بالنسبة لهم مثلا الواقع انت بالنسبة لك ده حاجة كويس ماشي؟ في ايه؟ فهيحصل منك لغبطة ماشي؟ على طول تعمل ايه؟ دي انت حياتك مع الشيطان جوالات فايه هو يغلبك في ثلاث جوالات تجيلك احباط وروح قلبك في خمسين جوالة بعديها يعني انت كده نعملش حاجة فهيغلبك في ثلاث جوالات تغلبه انت في ايه في عشر جوالات بعديها يبقى انت كده فائز ومن رحمة ربنا عز وجل اللي انت مبتوب بتتغفر وكمان لو التوبة نصوح يبدل الله سيئاتك حسنات فانت ايه؟ فانت كمان ربنا بيعينك وبيكرمك فايه على سبب جولة ولا جولتين ولا تلاتة ولا عشرة ولا عشرين من الشطان تروح ايه لانا مش نافع وتروح سايب الايه؟ لا ايه هتعملها دي, دي هي هو الخزلان لو عملت كده اللي انت تفضل في طريق ربنا عز وجل بس عملت وقوم وتقوم وتقوم وتقوم وتقوم وتقوم احسن بكتير لو سبت طريق ربنا عز وجل وقلت انا مش نافع واروح في <تصفيق> ايه <تصفيق> التوبة النصوح اللي هي الندم والعزم على عدم العودة للذنب وقت التوبة <تصفيق> اه هي دي التوبة النصوح لو فعلت شروط التوبة اللي هي ماشي الكلام يعني اصلي التوبة النصوح بس اصلي بعض الاخوة بتفتكر اللي ايه اللي لازم كمال التوبة عشان في الاخر ربنا يرفله لا الله عز وجل كريم ممكن بندم يعني مش لازم كمال الندم ممكن بندم معين مع عزم على العودة على العزم على ترك الذنب ان شاء الله ربنا عز وجل ايه؟ يرفله التوبة النصوح بتبقى بقى يعني يعني ايه ممكن تبقى اكمل شوية يعني ندم عالي مع عزم قوي مع ناصدي؟ فربنا عز وجل ان شاء الله يغفر لحد يعني لحد معين من الندم في حد كذا معين من الندم ومن العزم على عدم العودة الى الذنب ان شاء الله ربنا عز وجل يغفر واحد توبته خلت أقوى المغفرة دي تزيد بقى اللي ربنا بدي لك سؤالك حسن فالتوبة نفسها الندم ده مش حاجة واحدة دي درجات مش كل الناس اللي بيندموا حاجة واحدة صح ندم العاصي العادي مش زي ندم المرأة التي نزلت فراح النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقيم لها الحج النبي صلى الله عليه وسلم الولد فراحت عشان وبعدين الولد يكبر وبعدين يرضع بيرضع راحت راحت فقام عليها الحد. فقال ان إيه هذه المراه ايه تبت <تصفيق> لو وزعت في الروايه على الاقل وفي في على اهل المدينه وفي طب أهل المدينة عشان أهل المدينة إيه؟ اه ارق الناس كل فايق لها ساعتها ماشي فالتوبه المراه دي مش زي توبه ايه واحد ندم اللي احنا يعني الايه يعني ايه ربنا يستر علينا كده ان شاء الله كده مدغم يعني كويس ماشي فايه فدي غير دي وكذلك جزاء دي الجزاء دي دي مغفره ذنوب بس ودي مغفره ذنوب مع حاجات تانية صح ولا لا طيب معايا كده ولا في اشكال جاوبت على السؤال ولا ما جاوبتش